لو سعيده في حياتها واصله لكل احلامها وباين عليها فرحتها في ضحكتها وفي كلامها وعايشه كانها في جنات وكل الدنيا ملكها وقالوا ان هي دوا شيء فيها محدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها هتحلم ليه وتتمنى مفيش ولا حاجة نقصة في جرحك دي ساعة في حاجة ما منحبش نبينها كتير انا ببقى من هو يا بكل عام واليوم حاجة كتنا بتوجع عني بيبقى نفسي احكي الحد واتجلب وعزت نفسي هي اللي بتنعني شاكلي وبعمل اني نسياها وحكموا علي من شكي ومن العيشة اللي عيشاها انا اوقاتها بان ومن هو يا نر ايدا ولو يوم اللي حسدوني يعيشوا مكاني لو ثانية ولو شاكوا اللي انا شفته itu ana hayah tanya we law ahki an illi ana fi hatfar'i eh el fayda min dawayem hada sil fi shayfiha wa el gamhalli fiha rabna ya'amha sat ahki bid ما منحبش نبينها كتير انا ببقى من دوايا ببقى اللي آه آه واليوم حاجة كتما بيتجعني بيبقى نفسي احكي لحد هو تجلب نفسي اللي بتنعني